شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تقع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما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 وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِتُضَارُّونَّ مِنْهُنَّ أَمْ وَمَا جَعَلَ ادْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ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 وليس عليكم جناح فيما أخطأت به ولكن ما تعمد قلوبكم وكان الله غفور رحيم أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أممهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَلَاءٌ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَطْعَلُوا إلَى أُولِي أَكْمَلَ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ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 وأعدر الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إداء أتكم جنود فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها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 وَأَغْرَقَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَانَ تَرَى وَظَنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يكذب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون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 لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرا من الموت أو القتل، وإذا لا تستعون إلا طيلة. قل ماذا الذي يعصمكم من الله إن أراد لكم سوء إن أراد لكم أو أراد لكم رحمة.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 شِحَةً عليكم، فإذا أَذَّا الخوف رأيتم يَنظرون إليك، رأيتم يَنظرون إليك تدور أعيرهم كالذي يغشى عليه من المأوى.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 وَإِنْ يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَوَدُّوا لَهُ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ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 صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُهُ تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصَدْقِهِمْ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 وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من أهل الكتاب من صياصيهم وقبف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا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 قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ الْنَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا الْعَذَابُ ضَعْفًا وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرا